أسألك بالله أجب على هذا السؤال هل رأىك ولدك يوما تبكي من خشية الله هذه مسألة في غاية الأهمية وبعدين يأتي الطفل سنتين ونصف ثلاث سنوات ويأتي يمسح الدموع كده عن وجهك ويقول لك تبتبكي ليه يا أبي ليه بتبكي أو بتعيط ليه يا أبي ويجب عليك أن تشيبه وتعرفوا أنت كنت بتبكي ليه وبتبكي خشية لمن وإجلالا لمن وتعظيماً لمن طب انت بكيت وانت بتقرأ في المصحف ليه هو ده ايه ده القرآن قرآن ده ايه ده كلام الله طب وبكيت هنا ليه اقرأ عليه الآية ما تقولش ده الولد شغير لا لا تستصغر الولد لا اقرأ عليه الآية وان استطعت ان تفسر له الآية تفسيراً مجملاً لتنقل له المعنى افعل هذه مسائل في غاية الأهمية يا سلام لا يمكن على الإطلاق أن أغرس في قلب ولدي حب الله وحب رسول الله وحب الدين وحب الأمة وحب العمل لهذا الإسلام وأنا بعيد عن هذه المعاني أو وأنا أنظر فقط دون أن يرى ولدي أنني أحب الله جل وعلا فعلا وأنني أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلا ذي مسألة مهمة جدا ذكر الخطيم البغدادي في كتابه شرف أصحاب الحديث أن إبراهيم بن أدهم قال قال لي أبي احفظ حديثاً اعطيك درهمة كافئ الطفل إن حفظ صورة من صور القرآن أو حفظ حديثاً من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام هذه مسألة تشجع الطفل وتدفعه إلى مزيد من الحفظ يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون إني لك عدت من سراب فيه تمت وعلى وجه شبايا ندم فيه انتهيت وتناشت في زواء